ூ இனிலியமி காலம் தூனு முமச்சனி بل كنتم قمرا طاغين فحق علينا قول ربنا اننا لزائقون فأويناكم إِنَّا كُنَّا غاوين فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَنَّ لَئِتَ آلهَتِنَا شَاعِرٌ مَجْنُونٌ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ اننكم لذائق العذاب الاليم وما تجزون الا ما كنتم تعملون إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَاكِهَةٌ وَهُمْ مُّكْرَمُونَ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 بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرق طرف عين كانه نبيض مكنون فاقبل بعضهم على بعض يتسائلوا قال قائل منهم انني كان لي قرين